سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله القائل في محكم التنزيل ان الله يدافع عن الذين امنوا سبحانك انت القوي المتين سبحانك أنت السلطان العظيم سبحانك لا يهزم جودك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك توكلنا عليك واعتصمنا بك, واعتصمنا بك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوه الا بك سبحانك لا اله الا انت انت القوي المتين سبحانك لا اله الا انت انت القوي المتين اللهم انت المستعان اللهم أنت المستعان وإليك الشكوى ومنك الفرج ومنك الفرج, ومنك الفرج إلهنا وخالقنا ورازقنا الفرج طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين على اخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم احت... اللهم احقي دماءهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم انس وحشتهم اللهم اطعم جائعهم اللهم اطعم جائعهم اللهم اطعم جائعهم وداوي مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم عليك باعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضه الحاقدين المعتدين اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في ضلال يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الاسباب من لاخواننا المستضعفين إلا أنت من لإقواننا المستضعفين إلا أنت اللهم تولهم برعايتك اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين نسألك يا الله وعز للإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تول أمرهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم كن معهم اللهم امددهم بجود من جودك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم وفق وري أمرنا لما تحم وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله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 وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم